من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فيصيب بِهَا من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحب.